اللهم أغمنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن سواك يا رحمن يا رحيم اللهم اصرف عنا المعاصي والآثام واصرفنا عن رفاق السوء واصرفهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء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 وإمني من المسلمين رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء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 الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله استوى استوى يتم صوره كما الله اكبر الله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 سيارات <تصراط> الذين انعمت <أمين> <الله>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 ولولا دفع الله ما بعضهم ببعض لهدمت صوامع لهدمت صوامع وبيوع وصلوانت ومساجد يذكر فيها اسم الله ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من يصروا ان الله له قوي عزيز الذين ان كنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف وَأَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَى عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اللَّهُ أَكْبَرُ Semع الله لمن حميده ربنا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 صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 ثم أخذتهم فكيف كان نكير الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حميد ربنا ولك الحمد الله lo